şarag nekum min adini ve ladi avpina ilek ve ma vasccina bi ve ma vasccina مُدِينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوْهُمْ إلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إلَيْهِ مَنْ يَجْعَوْ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ يُنِبِهِ